ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع أجوع يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية بيا عين جارية بيا سرر مرصوعه واكواب موضوعه وانا مارق مصقوم فوزرابي ما بثوثه افلا ينظرون الى الامل كيف خلقت